وَيَسْتَجِيبُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يَأْتِيَنَّ بَوǴتًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِن جهنم لما نحيطت بالكافرين يستأذنونك بالعذاب وان جهنم لما نحيطت بالكافرين يوم يوشكهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقولوا فكنت كاملا ا يوم يشهدهم العذاب من فوقهم ومن تحت رجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عباد الذي عاملوا ان عرضي فات فايا يفعبدوا كل نفس زائقة الموت كل نفس زائقة الموت كل نفس زائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعلموا يَحَاثُنَا نَدْرِي أَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ رَفَثًا رَفَثًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَانِثِينَ فِيهَا نَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ وَيَتَوَكَّلُونَ وَكَأَيِّم الا لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وتخر الشمس والقمر لا يقولون الله فان ينفكون اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَإِنَّ اللَّهَ لَوَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبَيْنَ ذَلِكَ مِمَّا تَشَاءُونَ فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون